ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم غثنا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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلا أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا ممتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا نسألك أن ترحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ما ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلا ورزقنا تلاوتهنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يمضيك عنا اللهم وفق ما منى لما تحب وتمضى وَقُدْ بِنَاصِيَتِهِ لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ لِهَدَاكَ وَاجْعَلْ أَعْمَالَهُ الصَّالِحَةَ فِي نِظَامٍ وَهَيِّئْ لَهُ الْبِطَانَةَ الصَّالِحَةَ الَّتِي تَدُلُّهُ عَلَى الْخَيْرِ وَتُعِينُهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ هَادِمَ الْأَحْزَابِ انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم إن أعباهم لا يعجزونك بشيء فأرن اللهم فيهم عجائب قدرتك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ألنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا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 وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثليت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين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 ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة ونحذر من إعادة نسخ الشريف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته